بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم يا رب صل وسلم عليه في الأولين وصل يا رب وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في السماء عندك إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوه ومنه سبحانه إن ربي كريم ودود جل في علاه أما بعد أيها الفضل يقول ربي جل في علاه وأجمل الكلام وأثقل الكلام وأجل الكلام وأعذب الكلام وأحلى الكلام وأقوى الكلام كلام ربي سبحانه يقول عن هذا الكتاب العظيم وإن إنه لكتاب والله لو قالها ملك من ملوك الدنيا أو وزير أو شاعر قال عن هذا الديوان أو عن هذا الكتاب وإنه لكتاب ثم سكت نعلم أن هذا الكتاب عظيم دون أن يكمل كيف لو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق خلقه ربي جل في علاه في الأرض والسماء هو محمد عليه الصلاة والسلام لو أمسك كتابا أمام الصحابة وقال وإنه لكتاب منتهى الحديث لعلمنا أن هذا الكتاب ليس كالكتب فكيف إذا قالها الله جل في علاه الذي ما تنفست الآن نفس إلا بفضله ولا قلبك الآن ثم ارتخى إلا بفضله ولا رأيت ولدك يتحرك إلا برحمته جل في علاه ولا شرفك الله وشرفني الخطى لهذه المساجد إلى بيته هذا التشريف العظيم إلا بفضله ورحمته جل في علا يقول وإنه لكتاب عزيز كتاب عزيز والعزيز من البشر إذا أتيته هش وبش وأكرمك وأعز قدرك لكن إذا تركته وأعطيت فضل وقتك لا يلحق لا يلحق بك ولا يعبه بك وهذا هو الكتاب تعطيه فضل وقتك بين دعوة الإقامة ما تفهم شيء لأجل هذا قال ربي جل في علاه ومن أظلم ممن ذكر آيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدان ما قال ونسي ما حفظ ولا قال نسي ما سمع ولا ونسي ما قرأ قال ونسي ما قدمت يداه أفعاله مخالفة لهذا الكتاب ماذا سيحصل لنا يا رب إذا سمعنا وما طبقنا؟ قال سبحانه ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم وهذه مشكلتنا يا جماعة مشكلتنا اليوم ما هي مشكلة قراءة نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ ونسمع نسمع نسمع, نسمع ونحفظ لكن هذا القلب قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة مثل التوابيت يقرأ وما هو حاسب شيء يسمع ولا يؤثر بشيء ما في شيء تغير جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهه ما قال يقرأه حرك الجزء العلوي كما تشاء اقرأ بلسانك اسمع بأذنك طالع بعينيك وقلب النظر في الصفحات كلها أنت حر لكن والله لن تذوق طعمك أي يفقهوه ما قال يسمعوه يحفظوه في آذانهم وقرأ لأجل هذا حبيب الغالي من ليس عنده لسان لا يعرف طعم العسل ومن ليس عنده جنان صالح والله لا يذوق طعم القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن أم على ألسن لا آذان لا, لا أم على قلوب أقفالها أحبتي هل سألنا أنفسنا يوم قبل أن نسجد ليش ما نحس بطعم القرآن تقرى صورة الفاتحة التي تزلزل الراسيات في كل ركعة تصليها ما سألت نفسك ودعوت الله أن تساجد يا رب لم أشعر بطعم الفاتحة اللهم يا ربي اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري يا رب قلبي لما أحبتي أعرضنا عن هذا الكتاب العظيم إلا من رحم ربي سبحانه تخبطنا صلنا نأخذ الكلام من أي واحد نأخذ الفتوى من, من صحفي من, من شاعر من أي أحد قال ربي جل في علا ومن يعج عن ذكر الرحمن يعش عن ذكر الرحمن كلام وأحكام واضحة ونظام سماوي من لدن حكيم عليم سبحانه ثم نعش عنه نطبق الأحكام الوضعية قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو أي شيطان له قرين وماذا يفعل ذلك وإنهم أي شياطين لا يصدونهم عن السبيل هذه مصيبة لكن المصيبة الأعظم في نهاية الآية ويحسبون أنهم مهتدون كلام عظيم الله جل في علاه أنزل أحسن الحديث كتابا هذا هو الكتاب العظيم في كل ما تحتاجه من يوم تعيش إلى أن يوم تخلق إلى أن تموت نظام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لكن هذه الخضيئة لا تروق للمنافقين لا تروق لهم أن يحكم بأمر السماء لا أحنا نسوي أحكام بأنفسنا لو رأيت ولدك يحب متوجه نحو بركة سباحة فيها كرة ملونة جذابة والطفل يحبو يريد يأخذ تلك في الكرة هل ستتركه وشأنه أم ستمنعه ما يحتاج نجيب كل واحد فينا يقول والله لأمنعه لو أموت دونه لكن ما أجعله يذهب صح ستمنعه لكن هو لن يرضى ولا يهتم ولا ينظر لمشاعرك أنك أن تريد رحمة به وأنك تريد إنقاذه هو عنده الآن تفسير واحد أنك أن تمنع من رغباته صح صح تجده يبكي ويضرب لأنك منعته من رغباته وأنت أرق عليه وأرفق عليه من نفسه لكن الطفل لا يعلم هذا حالنا يا جماعة اليوم ما نعرف ليش حرم الله الحرام أظن الإسلام عقدك الإسلام ما حرم عليك إلا ما يضرك ولا أحلك ما يضرك أبدا يحلك ما ينفعك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا الطفل يحتاج يكبر بعد ما يكبر ويفهم أنك أنت أنقذت سيأتي ويقبل رأسك وبيفهم لأجل هذا أحبة الفضل اليوم اليهود والنصارى وأذنابهم من المنافقين لا يرضون أن تتحكم الكتاب الله عز وجل ولا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويرون ويحكمون بعقولهم الضعيفة القاصرة والله وأنا أشهد الله سبحانه جل جلاله وأشهدكم الآن ما ناقشت يهوديا ولا نصرانيا ولا لا دينيا من كتاب الله ومن سنة نبي عليه الصلاة والسلام إلا ويلجم إما أن يسلم وإما أن يقول لا أريد النقاش انتهى القضية يا جماعة مصيبتنا اليوم وين مصيبتنا اليوم ليست في الإسلام الإسلام عظيم عملاق يكفينا شرف أن الله رضيه لنا دينا. قال: وهذا يكفي شرف؟ أي والله يكفي شرف أن الله يقول ورضيت لكم الإسلام بأحكامه وحلاله عرامة. أنا رضيت رضيت لكم هذا الدين. من هو هو؟ سبحانه جل في علاه. فرضي لنا الله سبحانه هذا الإسلام دينا. قال الله عز وجل أن هذا الدين لا يروق. للمنافقين قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً سأنقل لك طرف مما دار بيني وبين أحد النصارى لما ناقشته جبل أتيت له بمثال الذباب فتكلمنا فقال أسأل أي سؤال قلت له اسأل أي سؤال قال ما تزعل قلت لا أزعل اسأل ما بدالك لك لأن الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن مو الحسنة بالتي هي أحسن قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا من طرف الحوار يسأل سؤال يقول لي يا كيف تريد تقنعني بدين يظلم المرأة ولا يساوي بين الناس ولا في عدل قلت له أولا أنا لا أحاول إقناعك أنا وإياك نطلب الهدى هذا يا جماعة من نجف الكلام هذا من أين أتت بهذا الكلام هذا القرآن يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألنا عندي تعال. قل إن كان للرحمن ولد فأنا بعبده لا فأنا أول عابدين حق عندك لكن إذا كنت تعرف الحق اللهم علمنا الحق يا رب العالمين وهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء لا صلاة مستقيم فقال قضية ما عندكم مساواة بين الرجل والمرأة أليس هذا ما يطبل عليه العلمانيين اليوم؟ بعض الناس يقول لا والله أن عندنا دين وكل لا ليس في الدين مساواة في كل شيء بين رجل المرأة لا نعرض الدين بضعفنا نعرض الدين بقوته هو ما نعرضه بضعفنا احنا. تفكر أنك لو قلت لهم ما في مساواة بيصد... لا قل لهم الدين وما عليك هذا الدين حق الله سبحانه وتعالى يقول في صورة النساء ولا تتمنوا ها؟ ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا لو كانوا متساوي كل أمر في الإسلام لا يتناسب مع وظيفة أحد الجنسين ما في مساواة ليس هناك مساواة فقلت له هل المساوات عدل أم ظلم قال كيف المساوات عدل بل عين العدل قلت له ممتاز إذا أتي لك بأعمى وأتي لك ببصير وأوقفهم في نفس النقطة وأحدد لهم نفس المسافة ونفس نقطة الانطلاق ونقطة الوصول والجائزة واحدة والحكم واحد وأقول يلا تسابقوا سويت بينهم كل شيء ولا؟ قلت هذا العدل تبغاه قال لا هذا ظلم قلت كيف أن تقول مساوات عدل؟ أنا سويت لك بين المسافة نقطة الانطلاق نقطة الوصول كلها هلا هذا عين العد عين الضلم. قلت طيب نأتي لك بطالب في الابتدائي وطالب في الجامعة ونجلس ونقعدهم في قاعة جامعية ونختبرهم اختبار جامعي واحد. نفس الأسئلة ونفس المراق... نساوي بينهم في كل شيء نفس الأسئلة ونفس المراقبين ونفس القاعة ونفس المصححين. قال هذا ظلم. قلت سبحان الله ما عرفنا لك. الآن مساوات ظلم ولا عدل؟ قال لا هذا ظلم كيف تقول أنا سويت بينهم في كل شيء قال لأنهم لأنهما غير متكافئين في القدرات قلت ما شاء الله وهل الرجل المرأة متكافئين في القدرات قال لا قلت لو كان فيه عامل وعاملة يعملان 12 ساعة في اليوم من أقوى؟ من أقوى يا جماعة؟ الرجل صح؟ إن كان نفس الطول ونفس الوزن والرجل أقوى من المرأة صح؟ من الذي يعتريه دورة شهرية وتتغير فيها الهرمونات ويهبط فيها الضغط وتتضطرب فيها الوضع النفسي والصحي والجسدي والتغير من؟ المرأة يعني ضعيفة هي وتضعف أكثر صح؟ من الذي تحمل منهم؟ من اللي يحمل منهم؟ ما؟ المرأة أول ثلاثة شهور وآخر ثلاثة شهور موت؟ سماها الله كرها كره سماها الله وهنا ضعفا فصارت تضعف أكثر وهذا قوي ما يتغير لا يأتي شيء ولا يحمل ولا، صح من الذي يأتي منهما إلى العمل وقلبه عند أولاده في البيت من المرأة ما أعظم الدين مدام قلبك في البيت أنت يكوني في البيت الله أكبر من يأتي نفاس المرأة قلت هذا عادل أو ظلم تعطيهم نفس الراتب ونفس ساعات العمل وأنت تقر أنهم غير متكافئين مثل الأعمى والبصير قلت أنتم ظلمتوها وغريتموها في الإعلام أنها مظلومة مثل الطفل اللي لما جاء أبوه ينقذه صور الإعلام الوالد ماسك الابن والابن يبكي وقال انظروا إلى ظلم المسلمين على الطفولة البريئة كيف يمنعونهم طيب طلعوا المشهد كامل هذا لعبة الاعلام. لأجل هذا تخرج المرأة وقلت لهذا هذا المثال تخرج المرأة الراهبة في الكنيسة متغطية من رأسها لرجلها والله لو مشت اليوم الراهبات في أسواقنا لاستحقر كثير من بناتنا حجابهم أمام حجاب الراهبات من رأهم يعلم حجاب كامل وهي تخرج من الكنيسة بكل حياء تمشي قلت له لما تتحجب النصرانية الراهبة من رأسها إلى قدمها كيف عرضها الإعلام؟ كيف عرضها؟ يقول معقدة شوفوا كيف ملبسينها زبالة؟ جلّكم الله؟ ولا كيف يقولون؟ يقولون في والله جماعة تجدون الحين على أغلف الجريدة هذه امرأة عظيمة ضحت بنفسها من أجل دينها وخدمة ها؟ طيب ولما تفعل مسلمان نفس الفعل؟ يقولون كيف بالله عاش هذه معقدة شو كيف؟ شو تطلع؟ ها؟ رأيت لعبة الإعلام؟ الفعل واحد لما يجعل اليهود إلى لحية يقولون ما في سمعنا في يوم الإعلام في أي قناة قال شوف هذا ومرب لحية للإرهابها ما في صح طب المسلم مرّب لحية نفس الفعل فهمنا يا جماعة لازم نصحى فقال هذا الكلام صحيح أول مرة أنا أسمع سأل سؤال آخر قال لكن هناك ظلم صريح واضح ما يبرر أي ظلم قال كيف للذكر مثل حظ الأنتين قلت له لن أدخل معك في تفاصيل الإرث لأن, لأن هناك حالة من حالات الإرث تأخذ المرأة أكثر من الرجل صح وفي حالة من حالات الإرث نفس القسمة صح والحالة العامة للذكر مثل حظ الأنتين قلت له هذا عجل للظلم قال لا ظلم قلت له لو كان الإرث تسعين ألف كم يأخذ الرجل ستين ألف والمرأة ثلاثين ألف صح يا جماعة؟ بعضنا يستحي يناقش لا ناقش هذا دين ربك أعظم من عقلي وعقلك ستين للرجل وثلاثين للمرأة الثلاثين التي للمرأة لم يطالبها الإسلام أن تصرف ريالا واحدا على أحد غيرها صح؟ لم يطالبها الإسلام إذا أرادت أن تتزوج تدفع مهر من الثلاثين، صح؟ ولم يطالبها الإسلام أن تؤمن سكن لزوجها، صح؟ ولم يطالبها الإسلام أن تصرف أن تصرف على أولادها وعلى طول الحياة، صح؟ لكن الستين عند الرجل سيدفع منها مهر المرأة وسيسكن امرأة وسيصرف على امرأة وسيصرف على أولادها يلبسهم يدرسهم، ها؟ ما أعظم هذا الدين؟ لو أخرج أنا وإياك إلى رحلة وقلك أنت معك ألف وأنا معي ميتين الرحلة شهر الميتين هذه لي والألف لك الألف معك لكن التذاكر عليك والسكن عليك والمصروف عليك والأكل عليك وتقول لا خذ أنت الميتين وعطني الألف خذ أنت الألف صح؟ دين عظيمة جماعة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلت له تعال أنظر في الخريطة في خريطة العالم أجمع أتحدث تأتيني بمؤسسة حكومية أو أهلية تقدر وضع المرأة في الدورة الشهرية وتقول لها خذي إجازة أسبوع في كل شهر فقط تقديرا لوضعك النفسي والصحي وتغير الهرمونات وانخفاض الضغط عندك خذي إجازة شهر أسبوع في كل شهر في في جماعة أي وظيفة في العالم تعطي المرأة كذا؟ ما أعظم رب العالمين ودينه عليه سبحانه جل في علاه أعطى المرأة إجازة من ثاني أركان الدين ثاني أركان الإسلام عمود الدين اللي ما يقوم الإسلام اللي عليه اللي تركه كفر قال تقديرا لوضعك النفسي ووضعك لسدي لا تصلين ولا تعيدين الصلاة ما أعظم الله سبحانه جل في علا الصلاة خمس دقائق لا نقدر وضعها كم أركان الإسلام خمسة ثلاثة منها تتطلب مجهود جسدي صيام حج وصلاة كلها تسقط تقديرا لوضع المرأة صح قال طيب المحرم لماذا تعقدون المرأة مع المحرب ما تطلع الله مع محرب ولا قلت له أرأيت الملوك كيف يخرجون من بيوتهم كيف يخرجون الملوك يخرج لحال لوحده لوحده ولا مع ناس هل نقول معقد قلت له ليش الملوك والوزراء وعلية القوم إذا خرج يخرج مع ناس قال لكن هؤلاء للحماية قلت والمحرم ما وظيفته ها. طالع بيجم عليها هو. لكن في فرق أن هؤلاء يدفعون للحراس الشخصيين مال صح يخرج مدة شهر يدفع, يدفع لهم أكلين شاربين نايمين صح لكن المرأة الحارس الشخصي هي لها الله عز وجل وأمره أن يخرج في حمايتها ويصرف عليها في دين في العالم يعظم القضية كذا في ليس هناك دين في العالم يقدر المرأة بهالطريقة المهم سأقول آخر سؤال في مقامنا هذا لما سألني عن قال لماذا قضية مهمة عندهم قال لماذا تقولون أن عيسى عليه السلام ليس ابن الله تعالى الله علوا كبيرا جل في علا قلت له لماذا أنتم تقولون أنه ابن الله عشان أرد عليك؟ فقال لأنه ولد من أم من غير أب قلت سبحان الله حتى عندنا في القرآن صورة كاملة باسم أمه ونؤمن بهذا لكن هل هذا السبب يجعل أن الله جل في علا هو أبو قال نعم واضحة قلت ممتاز قال الله جل في علا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب هذا له كن فيكون من أصعب قلت دبر لي الآن أب وأم لآدم صحونا يا جماعة أعطنا أبهم والله يا جماعة جلس قال صح أنا ما فكرت هذا قال لكن عيسى يخرج الموتى بإذن الله قلت وهذا عندنا في غير ما موضع في القرآن لكن هل هذا الذي جعله إله؟ قال نعم هل هذه من صفات الألوهية؟ قلت له وموسى عليه السلام هل هو ابن الله أو إله تعالى الله علواً كبيراً؟ قال لا قلت له إذن سأقول لك شيء عندنا وعندكم في التورات في الإنجيل وعند اليهود في التورات أن هناك من فعل أصعب مما فعل عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام أن يكون رجل قائم بروحه ثم يأمر الله الروح فتخرج ثم يسقط ويموت صح؟ ثم يأمر الله عز وجل هذه الروح بإذن الله على يد عيسى عليه السلام فيرجع يعيدها يعني روح كانت موجودة من أول أما موسى عليه السلام فقد فعل أصعب من هذا موسى عليه السلام جاء عند خشبة عصا نبات ثم قلبها إلى حيوان ما كان فيها روح أصلاً، ثم موت فيها روح وتحركت. أيش الأصعب؟ من أصعب؟ من أصعب؟ روح موجودة من أول وخرج ثم أعادها بإذن الله ولا ما في روحه جتره. روح. فسكت. قال لكن من أفضل عيسى أم محمد عليه الصلاة والسلام بأبيه وأميه روح لافدة؟ من أحسن؟ قلت له أنت من أحسن عندك؟ قال ليس عندي بل عندكم أنتم. عيسى عليه السلام أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام قلت له كيف قلت هذا? لماذا؟ قال حتى في القرآن مذكور عيسى عليه السلام في القرآن كم مرة؟ ستة عشرة مرة ومحمد بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام كم ذكر؟ كم؟ أربع مرات قال شفت؟ حتى في القرآن عيسى أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم تقول أنه خير البريئ قلت يعني لأنه ذكر أكثر يكون أح أفضل قال نعم قلت إذن فالشيطان أحسن منهم كلهم. الشيطان مذكور في كل صفحة وفرعون مذكور في كل ما يذكر موسى يذكر فرعون ولا يا جماعة سكت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه, فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والفضل له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخير خيرته من خلقه اللهم يا رب صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبديين إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو دينكم أحبة الفضلاء دين قد أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير وقد بلغنا الله جل في علا أن لهؤلاء القوم أتباعا وأذناب لهم في كل مكان أبشركم أن هذا الرجل قد من الله عليه سبحانه وتعالى وفتح على قلبه مع ما كان من العداء للدين والله ما خرج من ذاك الموقف إلا قال نحن نطعم ونلقن مثل ما يلقن الرضع من الإعلام يقول ننظر إلى الإعلام وإلى الأفلام ثم فجأة يأتون بفاصل إعلاني الإسلام ظلم المرأة ثم يأتي بعد فاصل إعلاني الإسلام دين الإرهاب الإسلام دين القتل الإسلام سألته سؤال واحد قلت له العاب الأطفال الآن الألعاب الأطفال لبيوتنا اليوم، إيش البرامج اللي فيها؟ سلام وصداقه ومحبة ولا قتل وقت ها يا جماعة في بيوتنا اليوم انظري لأبنائك يلعبوا رأيت كيف تفجيرات وضرب وأسلحة ترى ابنك يتكلم بلغة الأسلحة تقول من صنعها؟ من صنع اللعبة؟ من المسلمون لو صنعها المسلمون والله أن ترى الجرائد في كل يوم انظروا إلى هؤلاء الإرهابيين كيف يعلمون الأغرصون الإرهاب والقتل في الأطفال صح يا جماعة ولا لا تماما كما قال فرعون قاتله الله يقول لموسى عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين إذا موسى من الكافرين أنت يا فرعون يا جماعة لابد أن نصحى ليس هناك دين أعظم من دين الإسلام في قمع القتلة في قمع المجرمين بل ليس هناك دين يقتل القاتل إلا الإسلام وليس هناك دين يقطع يد السارق إلا الإسلام وليس هناك دين يحارب أي طرف من أطراف الختل والبغي الباطل غير الإسلام ولكن يا جماعة اليوم من هم المنافقون من هم أذنابهم الذين نقرأ لأكثرهم اليوم في الصحف يا جماعة طيب كيف أعرف قال الله عز وجل أخوان الفضلة يقول الله عز وجل حتى لا يخدع يا جماعة هنا عندنا مشكلة مع القرآن ولا ما نخدع بقراءة الصحف تتغير عندنا قيم ومبادئ اليوم. قال يصبح الرجل مؤمنا وymsi كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رخيص. هذا القرآن وصف لنا أن لا نصدق المنافقين. كيف؟ حتى لو دسوا السم في العسل؟ لا يدسون العسل في السم. سم ثم يعطيك قطرة عسل اسمها حسب الضوابط شري. ترقص حسب الضغاب الشري سافر دون محرم حسب الضغاب الشري هذه نقطة عسل يدسونها في دسون. السم والناس صدقون أحبتي وإخواني الفضلاء يقول ربي جل في علاه إذا جاءك المنافقون دخلوا على النبي عليه السلام وجلسوا عنده قالوا نشهد إنك لرسول الله يقول والله شوف منافقين داخلين والله إنك رسول الله ماذا رد عليهم الله عز وجل؟ قال والله يعلم إنك لرسوله ما انتهت الآية قال والله يشهد ها إن المنافقين لكاذبون طيب هم قالوا إنك رسول الله ولكذب يقرأ الصورة تعرف ليش الله حكم عليهم هم الذين اتخذوا أيمانهم جنة ستار يعطيك الخراب ويحط لك حسب الضوابط الشرعية يا جماعة اليوم لبس على كثير من الناس كيف أعرف أن هذا الكاتب منافق يريد خلخلة الدين وزعزعة الإسلام أو لا طريقة سهلة أعطاناها الله في القرآن قال الله جل في علا لا يقول لك ما يقول من زخارف يغيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة يزخرف لك المقال وحسب الضوابط الشرعية ويأتيك بدليل من واحد من السلف فعل ويترك القرآن والسنة قال فأوأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض كيف أعرفهم يا رب قال يأمرون بالمنكر لما تقرأ المقال في نهاية المقال في داخلك إحساس أن فيه مبدأ من مبادئ الدين لازم ينصرف محرم ينصرف ها اقتلاط ما في مشكلة دورته في القرآن سكره أي أمر للدين هيئة بالضبط جماعة كما جاء في القرآن قال الله عز وجل عن قوم لوط وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا هذا لوط من قريتكم ليش ليه وش ما هي جريمتهم اخرجوا هذا من قريتكم اعلاموا ليه انهم اناس يتطهرون جريمة يتطهرون لازم يطلعون برض فتقرأ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الاختلاط حال ولا حرام يقود يقول الله عز وجل في القرآن والمنافق لا تقول عنده قال الله وقال رسوله تتكسر عنده مجاذيفة قال الله عزيزي في سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك وصدودا تقول له قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب تعرف كم تأخذ هذه الآية معناها خذ كم ثانية. ثانية كم ثانية يا جماعة متاعا عطيني خذ وإذا سألتموهن متاعا فاسأمروا فاسألوهن من وراء حجاب سبحان الله بل يقول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن تخيل امرأة الآن والله إن هذا المثال ينطبق على امرأة بهذا الحال تقريبا لبستها خمسين عبايا ولبستها سبعين شراب وتسبعين قفاز وخمسة وثلاثين خطوة مرت من حمل حولك ما شفت منها شيء لكن تسمع صوت طق طق خطوة قال الله عن هذه المرأة قال ولا يضربن بأرجلهن ليه؟ ليعلم حتى ما يعلم الرجال يعلمون إيش ليعلم إيش ما يخفين عشان ما تفكر أن أكيد دام في صوت خلخال وكعب معنا تنهمت زينة من جور لاحظت الآية ليعلم ما قال ما يودين قال ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون دين يحرم على المرأة تطلع صوت رجلها وهي تمشي ما تدري كم عمرها هل يشرع بعدها أنها تخفض بالرجال؟ بالضبط كما يأتي واحد الآن يضرب أبوه والعياذ بالله تقول لي يا أخي ما يجوز قال لك في القرآن آية تقول لا تضرب يقول له يا أخي في القرآن قال ولاتقل لهما أف قال الله قال أف أنا ما قلت لهم أف أنا ضربته أنا ما قلت لا تضرب برجلة هنا قلت لها بس تفتح تتبرغ قدام الناس صح يا جماعة ولا لا لما تقول لواحد لا تأخذ مني ولا ريال ويجي أخذ مليون وأنت وثريال جماعة ضحك الناس قال ولكن قال فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول خير صوف الرجال وين أولها وشرها ما قال أقلها خيرا قال وشرها آخرها ليش لما لما يا رسول الله روحي لك الفداء هل لاجل أن الصف الأول أتا قبل لا أكمل الحديث لتعلم أن القضية ليست في فضل التبكير في الصلاة قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ليه ليه يا جماعة آخر صف الآن يشوفون النساء أصلا المصلي يصل لهم كل المصلين في اتجاه واحد يعني الرجل في آخر الصف لا يلتفت المرأة في أول الصف ما أعظم هذا الدين ما يعطيك الكبريت وجنبك البنزين يقول شب أننا عندنا دفاع مدني زيادة متى ما شبيت جينا طفين لا احتياطات قبل لأن آخر صف من الرجال قريب من أول صف من النساء لو كحت المرأة وسمعها ضاعت صلاته قاعد يفكر فيها الحين وهي عمرها الثمانين في جماعة ما تكلموا مع بعض ولا درسوا مع بعض ولا أخذوا محاضراتهم بعض ولا طلعوا مع بعض ولا ماذا شيء آخر صف أقرب من أول صف قالوا وشرها وهم في المسجد يا جماعة طيب في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ الإمام بدل ما يقول والله عزيز حكيم قال والله عزيز كريم من يرد عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام قائدنا قال فليفتح عليه الرجال طيب والنساء قال وتصفق المرأة طيب ليه ما تقول والله عز الصلاة والحكيم جماعة بتقول آية أخطأ في صلاة بتقولها سبحان الله ما هي قيلة صباح الخير يا عمري لا بتقول لا. الآية خطأ سبحان الله أو تعدل يا جماعة هذا هو دينكم إذا بدأنا يا جماعة ما هو الدين ما هو بيوتنا نتحصر فيها على كيفنا يا جماعة خذوا ما أتيناكم بقوة قال الله جل في علاه وأنحكم بينهم بما أراك بما أنزل الله ولا تتبع وأهم ولا تتبع أهوأهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وانت ولو فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ليه يا رب اقرأ التي بعدها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون طي يا جماعة نستيقظ ما هو يأتيك بلص قد سرق وقتل واقتصب وفتك بأهل المنزل ثم أمسكوه الشرطة وجرحوه وطرحوه أرضا وكلبشوه أمقيدوه أمام الناس ثم تأتي في الجرائد في الغد أين الحرية أي حرية أين الحرية إلى متى هذا التخلف يمسكون باللص ولا يراعون مشاعر أمام الناس كبيرة أمام الناس مسكوه وقيدوه أمام الناس طلعوا لك سورة الأم أم اللص وهي من رأسها وهذه الأم ما باتت تنام لما رأت حالة ولدها النفسية بعد هذا العنف من الشرطة كيف ويطالبون بالمحاسبة يا جماعة وين أحبتي هذا والله بالضبط هو ما قالها الله وقص علينا من فعل قوم فرعون وقوم لوط قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فيجمع لفتة بسيطة الدول اللي بس كشفت الوجه. وين وصلت الآن؟ وين؟ وين؟ ها؟ بأنصاف السوق والأفخاذ العرض بالله في الشوارع. ختاما ختاما أيها الفضلاء. إن هذا الأمر دين. فلينظر أحدكم على من يأخذ دينه. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أحبتي هذا الأمر عظيم فلا بد أن أخذ هذا الأمر من مضانه فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون اللهم يا رب الأرباب يا منشئ السحاب يا هازم الأحزاب اللهم يا رب أعز دينك وكتابك وسنة نبيك عليها الصلاة والسلام اللهم يا رب إنك قلت وقولك, وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي Yi, ohein, äämena, ocellu, Alihi, o slemu, t slemu. F Allahm, أفضل صلاة هو أتم تسليم اللهم يا رب صلي عليه وسلم صلاة ترضى بها عنا يا أذل الجلال والإكرام وتدخلنا بها برحمةك في عبادك الصالحين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم آمنا يا رب في دورنا اللهم أصلح أئمتنا ولا تأمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أمرك طالب رضات اللهم يا رب عليك بأعداء الدين أجمعين اللهم عليك بهم أجمعين اللهم أخصهم عددا اللهم يا رب قتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنصر بنادينا كوكتابك وسنة نبيك اللهم يا رب جعلنا مما رضيت عليهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم يا رب يا من بيده الدنيا والآخرة إرض عن أمة الخلفاء الأربعة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحب نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة قربنا من كل خير واصرف عنا كل شر اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات الخلود هذا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان الله على ان نلتقي قريبا وتقبلوا تحيات اخوانكم من جامع خديجه بغلف بجدة حي لسين